سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله هو أطعنا الرسول وقال ربنا نا سادتنا وكبرانا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا، فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منا قالوا وكان عناد الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويضفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحمل لها. فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم